استوى تدل تراصد قارب الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 عليهم ولا الضالين آمين ألف لا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 والله شديد العقاب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 والله يؤيد بنصره من يشاء والله واسع عليم والله يؤيد بنصره من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لغل الأبصار الله أكبر سمع الله لمن حمده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 وين لِنَّاسِ حُبُّ الشَّهواتِ مِ الِساباءِ والبَنينَ وَقَناطيرمُق فرََةِ من الذهابِ والفقطَّةِ والخَْيرِ المسَم والالخَْ المسَمةَةِ والأَنعامِ والحَرضذََ متعُ الحياتة الدنُيا واللهَّهُ عِدَهُ حُصْنُ الْ المآاب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وأسواج مطهرة وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ببشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله أكبر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 Allahu akbar Allahu akbar Sing <coughs> <coughs> it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 والله على كل شيء قدير يوم تهد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تَوَسَّلُوا لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ الرَّحْمَنُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَهْفُ الْعِبَادِ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبذكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله اكبر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 آمين. إن الله اصطفى آدم ولوحه وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين درية بعضها من بعض والله سميع عليم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 وَإِنّ سََّ تُهاَا مَرِّيمَ وَإِني أُعِذها بِك وَذُرضِيَة آمِن الشَّيقان الرجم.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 هنالك دعا ذكري يا ربه قال رب أبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله, الله يبشرك بيحيى مصر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 قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشئ والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسفدي واركعي مع الراكين ذلك من أنباء الغيب نوفيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلا هُ أي يفُ ميم وماتكونت لديه إ ياقصمون الله س الله من حمده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 Allaha akbar.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 قاللَ رَبِّ أنا يَكُونُ ل وَلَد وَلَم يَمْسَسْنبَ شَرْ قَالَ كَذَلكَِّ يَقْلُقُ مَا يَش أإِذَا قَضَ أَمْرَ فَإِ ماَا يَقُ لَ ك فََكُون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 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم المؤمنين ومصدقا لِمَا بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي خرم عليكم وجهتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الله إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ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 ذALIKA YUNZILU ALAYKA MIN ALAYATI WAZ ZIKR ALHAKIM INNA MATAL ISA INDALLAHI KAMATAL ADAMA INNA MATAL ISA INDALLAHI KAMATAL ADAMA KHALAQAHU MIN TURABIN THUMMA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 وَونِسأَنا وَنِسأَكُمْ وَأَوكُ سَنَ وَآافُسَقُمْ تَُّ نَبَتَهِلثَُّ نَبَتَهِ الفَنَجعَعَْنَ تَ الله على الكَادِبِين إِ هذا لَ وَقَصَصُُ الحَقّ وَماَا مِن إلَهِن إَِّ اللههُ العزيزُ الحقيِيم وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَقُوَّمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عليم سمع الله لمن حمده ام الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحايتون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون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 يَرْحَمْ صَبْرَ رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ الله سَمِعَ اللَّهُ لمن حميده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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين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 ما كان لبشر أن يغتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعبوب والأسباق وما أوتي, وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بَيْنَ أحد منهم ونحن له مسلمون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 ان الذين كفروا ثن ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولائك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل مِنْ أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من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 آمين سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء ان احوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يقفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى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 إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر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 يا فالق الحب والنوى يا من على العرش استوى يا سامعا لكل نجوى ويا مجيبا لكل شكوى نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدينا فيمن هديت اللهم اهدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت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 يا خير الغافرين اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها اللهم اغفر ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا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 الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجود والمن اللهم أصبح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصبح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصبح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك العافية بالدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وامر روعاتنا واحفظنا فضنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا عبيدك فنو عبيدك فنو غمائك نواصينا في يدك فينا حكمك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 يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك عيش السعداء ولزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب الأرض والسماء اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد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 ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب من أسواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا كاشف الغمم فارج هم المهمومين من المسلمين ونفز تربى المكروبين وفك أسرانا وأسرى المسلمين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أنزل عليهم الدواء وارفع عنهم البلاء وادفع عنهم الداء يا سميع الدعاء اللهم عافية عاجلة تزيل بها الألم وتشفي بها السقم يا ذا الجود والكرم اللهم أقضي السحر الساحرين اللهم أقضي السحر الساحرين خيري اللهم ابطل سحر الساخرين واذهب حسد الحاسدين واذهب حسد الحاسدين واذهب حسد الحاسدين يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في قبورهم مطمئنين وعند قيام الشهاده من الامين يا رب السماوات والأراضين اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كل إخواننا في سوريا اللهم كل إخواننا في ليبيا اللهم كل إخواننا في سوريا اللهم إنهم خائفون فأمنهم وجوعا فأشفعهم وضمآ فرهم وحفات فاحملهم وعرات فاكسهم اللهم وأنزل السكينة والأمنة عليهم اللهم إن هذا الطاغية قطغى وبغى وتجبر وأكثر في الأرض الفساد وأنت يا مولانا له في المنزل مرصاد. اللهم فصب عليه العذاب صبا صبا اللهم وأرنا فيه يوما أسودا كيوم هامان وقارون وفرعون اللهم عليك بعداء الدين من اليهود والنصارى والموحدين والشيوعين والصفوين اللهم وعليك بالنصيرين والعلوين يا قوي يا متين اللهم وفقوا لا تأمرنا بما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى وهيئ لهم البطانة الصالحة يا الجلال والإكرام اللهم اهد شباب والشابات المسلمين اللهم اسلق فيهم طريق الحق والرشاد اللهم واجعل قرة عينهم في الصلاة يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم من إلا ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شبيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا سحرا إلا أبطلته ولا حسدا إلا أذهبته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما سألناك فاعقنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allahu akbaru Allahu akbaru Allah السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان من